الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فلازمنا مع الرسالة التبوكية وسبق معنا الكلام على قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ولزال المصنف يذكر بعض ما يتعلق بهذه الآية من المسائل والأمور المهمة ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال أولي الأرحام الله. وقال تعالى النبي من على نفسه فليس من المؤمنين. من من نفسه النفسيه لا ضريه ونفس العبد ومن هذا فيجب ان يقول الرسول اولى منها فبذلك يحصل من هذه هذه ذكر قول الله سبحانه وتعالى النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويقول وهذا دليل على أن من لم يكن رسولُّ أولى به من نفسه فليس من المؤمنين وهذه الأولوية تتضمن أموراً تأمل في الآية في قول الله سبحانه وتعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهذه نفسك التي هي بين جنبيك فالرسول صلى الله عليه واله وسلم اولى بها منك اولى بها منك وعليه فكان حكمه صلى الله عليه واله وسلم في هذه النفس اولى من حكمك انت على هذه النفس وكان ايضا حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على ما فيه صلاح هذه النفس اولى من حرصك أنت على ما فيه صلاح هذه النفس وقس على ذلك في سائر امور العبادات والشرائع وكل ما يقرب إلى الله عز وجل فهو راجع إلى هذا المعنى وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى في المؤمنين من أنفسهم يقول هنا منها ان يكون أحب إليه إلى العبد من نفسه ولذلك لما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك أو كما قال عليه الصلاه والسلام فقال الآن يا رسول الله الحديث. فلا بد أن تكون حتى هذه المحبة غالبة على محبة النفس وإذا بلغ هذا الأمر بالعبد إلى هذا المستوى وإلى هذا الأصل قدم محاب الرسول صلى الله عليه وسلم على محاب النفس لأنه أحب إليه من نفسه فيؤثر محبته على محبة نفسه W tym momencie, no. nie no. أَثْمَنَ النَّبِيُّ إِلَيَّ عَظَمَةً وَأَثْمَنَ النَّبِيُّ إِلَيَّ رِسُولِي فَأَصُولُ خَطَعَظَمَةً من ما يستفاد من هذه الآية أن لا يكون للعبد حكم على نفسه اصلا بل الحكم يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى، ولذا يقول يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده. فليس له في نفسه تصرف قط الا ما تصرف فيه الرسول الذي هو اولى به منها هنا دقائق عجيبه ومسائل مهمه دائما نحتاج ان نراجع انفسنا فيها وكلما تعارض عندك مراد النفس مع مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما انت صانع هل ستقدم وتؤثر ما تحبه النفس وما تهواه النفس وما ترضاه النفس أو تقدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان هو أولى بك من نفسك الدعاوى ايسر ما تكون لكن أن يكون في النفس مصداق لهذه الدعاوى هذا الذي يحتاجه العبد كلنا ذو خطأ وكلنا ذو زلل وكلنا ذو معصية سواء كان ذلك في جانب الصغائر أو في جانب الكبائر لكن من الذي يبقى على هذا الطريق مع وجود هذا الخلل الذي قد يتعرض له فتجعل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والقياد الرسول صلى الله عليه وسلم مقدما على الانقياد على لهوى النفس وشهوة النفس وغير ذلك من الأمور ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهذا يدخل فيه حتى النفس وأن يحب الماء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا اخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضي بحكم غير وضمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقود وان ما جاء به لا يفيد اليقين إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به وهذا كثير وموجود وبين من ينتسب حتى إلى العلم الشرعي وإلى تعليم الناس العلوم الشرعيه ولذلك نحتاج دائما إلى تصفيه هذه النفوس وتنقيه هذه النفوس وما يذكره هنا من القضايا أصلها متعلق بالقلب. وهنا تجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا على إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب فنحتاج إلى إسلح هذه القلوب لكي تصلح الظواهر ولكي يكون هذا التلازم بين الظاهر والباطل يصلح الباطل لكي يصلح الظاهر والصلاح الظاهر يعين على صلاح الباطل لا بد من هذا ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سوى وتوليته في كل شيء صلى الله عليه وسلم فتعزل،, فتعزل كل ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر والخلق والمحاب والشهوات والنفس ومراض الخلق من الزوجه والولد والقرابه الوالدين وغيرهما فلا يقدم على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم شيء ولعل على امره صلى الله عليه وسلم امر احد بعده صلوات الله وسلامه عليه وسلم قال وعرض ما قاله كل احد سواه على ما جاء به فان شهد له بالصحه قبله وان شهد له بالبطلان رده يقول عبد الرحمن العنبري رحمه الله ما حدثتني نفسي بشيء ما حدثتني نفسي بشيء إلا وطلبت منها شاهدين ما حدثتني نفسي بشيء إلا وطلبت منها شاهدين فإن جاءت بهما وإلا وددته في نحرها يعني الكتاب والسلع يعني الكتاب والسلع ما حدثتني نفسي بشيء إلا وطلبت منها شاهدين فإن جاءت بهما وإلا رددته في, رد في نحرها فلا يقدم على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة سواء كانت محبة مما يحبه الرسول أو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه نعم فمن سلف هذه الطريقه استقام له السر بحيظته واستقام له علمه وجوه الحق ومن العجل ان يدعي حصول اهل العلوي والمحبه لكن واقفها قبله وان قالت ان تلس وجوه اليه وبالغ في ربه نيا واعراضا كما قال تعالى وان تلووا او تعبوا فان الله كان منا تعملون طبيبا وقد الشمل هذه الايه على اسرار عظيم نحن ننبه على بعضها بشده الحاجه اليها من سلك هذه الطريق استقام له سفر الهجره واستقام له علمه وعمل يستقيم لك العلم ويستقيم لك العمل وأقبلت وجوه الحق إليه من كل وجه في نسخه وجوه الخلق إليه من كل وجه ومن العجيب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتقال بأقوال غيره وتقديمها أقوال غيره صلى الله عليه وسلم إنما تقصد لأجلِ بيان قوله ولاجل بيان أمره ولاجل بيان نهيه ولاجل بيان مراده صلى الله عليه وآله وسلم ومراد الله عز وجل قبل ذلك ولا شك فهي وسائل إلى قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليست غايه ولذا تجد أقبح ما يقال عندما يعرض على البعض كلام الله وكلام الرسول يكون جوابه كالقائل ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين أو كالقائل إن وجدنا أباً على أمه وإن على آثارهم مقتدون وفي الآية الأخرى إن وإن على آثارهم مهتدون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء فلا بد من عرض كل ما سوى اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم انما تقصد اقواله لاجل ان تكون وسائل لا لأجل أن تكون غايات وسائل توصلك إلى مراد الله عز وجل والمراد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعني هذا عدم الاشتغال بكلام أهل العلم وتقريرات أهل العلم لا لكن لا تقدم هذه الأقوال وهذه التقريرات على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العلم لا شك أن العلم إنما يتلقى من طريقه فنرجع إلى العلماء الكبار ونأخذ منهم العلم والفهم لكن لا نجعل هذه الأطوال هذا الفهم أصلا لا يعارض، ويشتغل, ويشتغل به أكثر من الاشتغال بكلام الله وكلام الرسول. والشيء بشيء يذكر طريقة السلف الصالح لا شك أنها طريقة الصحيحة والسريحة ولكن نبتت نابته اشتغلت بأقوال السلف وأعرضت عن كلام الله وكلام رسوله وعن فهم أهل العلم لأقوال السلف فلما اشتغلت بهذه الطريقة تركت كلام الله وكلام الرسول وتركت فهم أهل العلم لأقوال السلف وأغرقوا فيها حتى جعلوها أصولا لا تعارض أبدا فنشأ عنهم الغلو ونشأ عند كثير منهم دون النظر إلى الأحوال التي تكلم فيها السرد غلو في الطعن في اهل العلم حتى سمعنا من يدعو الى ان تحرق كتب ابن حجر والنووي وغيرهم من اهل العلم فدخلوا من هذا الباب دخلوا من هذا الباب واشتغل من اشتغل بالطعن في العلماء واهل العلم من هذا الباب اقوال السلف الصالح لا شك انها خير وفيها غني عن اقوال كثير ممن بعده لكن هذه الاقوال تفهم على وفق كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما فهمه عنهم اهل العلم ولا يستقل بها ويخرج بها عن ما عليه عامه اهل العلم وهذه قضيه مهمه يا اخوه قضيه مهمه ووجدنا ممن من سلك الطريق اليوم يكفر حتى بعض العلماء صلى الله عليه وسلم يا الله قال تعالى يا ايها الذين امنوا او ني مبالغه في رد لين واعراض يعني ابطالا ابطالا واعراض قال تعالى <تصفيق> والقيام the sewage for the family what the young What I القيام بالقسط وهو العدل وهذا امر بالقيام به في حق كل احد عدوا كان اولا ولذا من سمات اهل السنه العدل مع الصاحب والمخالف مع الموافق والمخالف العدل فلا بد من العدل حتى مع من خالفك والله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمه فلا تطالب فليس الظلم جائزا حتى في حق اليهود والنصارى ولا في حق المشركين ولا في حق احد من الناس بل لا بد من العدل فان خالفك مخالف وقال بقول بخلاف الكتاب والسنه فقد قال قولا مخالفا للكتاب والسنه ولم يقل قولين فلا تزب عليه لا تزد عليه وايضا تكلم فيه ولكن بالحق والعدل ولا تزد بمقدار ما تحتاج وفي الوقت الذي تحتاج فتكون قائما بالقسم عادلا معه وهذا يشمل كثيرا من ابواب الشريعه وأبواب المعاملات التي نحتاج أن نربي انفسنا على فهمها وضبطها وهذا يجعل طالب العلم يشتغل بما ينفع ويحرص عليه أكثر من الاشتغال بغيره ولا بد لطالب العلم أن يكون قائما لله عز وجل بالقصة، ويقول كلمة الحق والصد في الموافق والمخالف لا تاخذ في ذلك لومة لائم في الله لومة لائم ومن خان الحق فلا عليك أن تقول قد خالف الحق ولا تستحي هذه الكلمه الكلمة مع مراعاة الحكمة. في هذا الباب ومن اعرض عن الحق فليس في النفس ما يجعلك أن هذا الذي ينظر ما يجعلك أن تراعي حقه هو قبل مراعاة الخلق فتقوم للناس بالقسط في هذا الرجل فتقول هذا الرجل صاحب فتنة لأنه يضل الناس لا عليك في ذلك شيئا وان في هذا لسه مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منهاج سار عليه الصحابه رضي الله عنهم واتباعهم والتابعين لهم باحسان لكن تكون قائما لله عز وجل بالقسط وان تكلمت تتكلم بحق وعدل وانصاف تفضل ثم <تصفيق> قال الشهداء لله والشاهد والمثل فان اثر بحق فهو شاهد عبد مقبول وان اثر بباطل فهو شاهد سوء فامر تعالى ان تكون شهداءه مع القيام القص، وهذا يتضمن ان تكون الشهاده بالقس ايضا وان تكون لله لا اليه في فيتكلم لله لا لاجل النفس ولا هو النفس ولذا كما قال ابن دقيق اعراض الناس كثره وقف على شخيرها طائفة المحدثون والحكام أن تريد تتكلم في شخص بعين لا تريد حب النفس لكن تريد الذب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك جاء في كلام أهل العلم عندما يعابون على كلامهم في بعض من حاد عن طريق السنة فيقال لهم أما تخشى أن يكون فلان خصمك عند الله ومنهي فيقول أن يكون فلان خصمي لا أن يكون الرسول صلى الله وسلم هو خصم يومك. لكن كما قلنا بالحق والعدل والقسط فلا يجور في الحكم نعم وقال في الآية الشقراء قوموا قومين شهداء فضلاً <تضحة> الآيثان أولاً رقع إحداث قيام القص والثاني تكون لله والثاني شهادة للقص والرابع تكون لله واختصت آية نساك قيام القص والشهادة لله وآية ناكدة قيام لله والشهادة للقص بسر آخر من, من, من أسرار القرآن ليس هذا أطول ذكره ثم قال تعالى ولو على قسم الله فأرمى سبحانه أمريك أن يقوم بكسه ويشهده على قليل أحد ولو دان أحدنا ناشية العقل ليضمني على نفسه وباليه لليه مما أصره وأطاربه لليه أقص به به من الناس ولا سيما الله قال وقال في الايه الاخرى كونوا قوامين لله شهداء بالعدل فتضمنت الايتان امورا اربعه الاول القيام بالقسط بالعد الثاني أن يكون هذا القيام بالكسر لمن لوجه الله عز وجل لا لأجل حظه من حظه الدنيا والثالث الشهادة بالقسط فيشهد أيضا بالعد يشهد بما علم بما سمع بما رأى دون جو دون زيادة دون نقصان تامل في مثل هذا في الشهاده على الزنا الله سبحانه وتعالى جعل في كم اربعه اربعه شهور اربعه شهور فلو ان شاهدا واحدا لم يوافق الثلاثه البقيه تنفذ اربعه من الحد ولا بد أن يقول قد رايت كذا في كذا كالمروه في المكحل ما يكفي ان يراه تحت الفراش لا ما يكفي ما يكفي ان يراه على حال معين ما يكفي حتى يرى هذا هكذا فإن شهد بغير هذا هو مفترن عند الله سبحانه وتعالى، ظالم متعدّ، ولو كان صادق. واضح؟ قال والرابع أن تكون لله أيضا الشهادة بالقصة أبدت تكون لله تبارك وتعالى. قال واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقصة. بسر عجيب من اسرار القران ليس هذا موضع ذكر الله اعلم هذا اراد به القهر نعم وهذا يمتحن به العبد الايمان فيعلم مجلسه الايمان بقلبه ومحله منه وعكس هذا عبد العبد في اعدامه وجلسيه نعم هنا, هنا الايه معلقنا على كلام الرحمن الله ثم قال ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين هنا ينبه سبحانه وتعالى على أن يكون الإنسان قائما بالقصد ولو على نفسه، وتأمل من الصحابة رضي الله عنهم من كان في مكة ومن أهل مكة واهله في مكة هاجر إلى المدينة، وصارت المواقع التي صارت بين المسلمين والمشركين فيهم قرابته. وفيهم أهلوه بل فيهم الوالد والولد والأخ ومع ذلك ومع ذلك ما ردهم ذلك عن مراد الله سبحانه وتعالى وإعلاء دين الله عز وجل فقدموا محبة الله سبحانه وتعالى على محبة الوالد مقارب ليجل يقوم الله قالوا في على قال وهذا ينتهن به العبد ايمان فيعرف منزله الإيمان من قلبه ومحله منه وعكس هذا عدم العبد في أعدائه ومن يشنعه إذا كان هذا الكلام في الأقارب فكيف الكلام الآن يأتي في الأعداء أيضاً واجب عليه أن يقوم بالقص إذا كان الوالد يقوم فيه بالقص، فالبعيد من باب الأولى قال وإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجلف عليه كما في الايه ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فلا يجعلك العدوان تعتدي بل تنصف خلق الله سبحانه وتعالى هذا الله اعلى و صلى الله عليه وسلم على محمد و على محمد